النشرة الاخباريه ضابط وصابر يا همام مطرئ على الدنيا السلام هذا زمان العاديات الى العدا فالى الامام ضابط وصابر يا همام مطرئ على العاديات الى العدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نقدم لكم نشره عن اخبار الدوله الاسلاميه ليوم الخميس الثاني عشر من ذي الحجة لسنة ألفٍ واربعمائةٍ وتسعٍ للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين أصدرت مؤسسة الفرقان كلمةً صوتيةً لمولانا أمير المؤمنين الشيخ المجاهد أبي بكرٍ الحسيني القرشي البغدادي حفظه الله بعنوان وبشر الصابرين هجوم ان غماسي بالقرب من القصر الرئاسي في الناحية الاولى بكابل هلاك وجرح سبعة عشر مرتدا من الحشد العشائري المرتد بعملية ان في الشرقاط العبوات الناسفة تفتك بالحشد العشائري وقوات سوات المرتدين في ديالا البداية من ولاية خراسان هجوم انغماسي بالقرب من القصر الرئاسي في الناحية الاولى بكابل بعد التوكل على الله تعالى انطلق لانغماسيان أبو جنان وعبد الله تقبلهم الله نحو القصر الرئاسي في الناحية الأولى بكابل أمس وبعد إطلاقهما عددا من قذائف الهاون عليه خلال تواجد طاغوت أفغانستان المرتد أشرف غني اشتبكا مع عناصر الأمن الأفغاني بالأسلحة الرشاشه. ثم فجرا حزاميهم الناس فين ما أوقع العشرات من القتلى والجرحى ولله الحمد والمنة ومن جهة أخرى تم بفضل الله وحده استهداف عنصرين من الاستخبارات الباكستانية بسلاح الرشاش بمنطقة مستونك في بلوشستان ما أدى لهلاك أحدهم وإصابة الآخر ولله الحمد والمنة على تسديده كما تم استهداف منزل مسؤول منطقة كامة الكانب منطقة هده في بهسود شمال ننجرهار أمس بصاروخ بي ام وان ما أدى لإصابته مع اثنين من مرافقيه نسأل الله أن يعجل بهلاكهم ننتقل إلى ولاية العراق إلى دجلة هلاك وجرح سبعة عشر مرتدا من الحشد العشائري المرتد بعملية انغماسية في الشرقاط بعد توفيق من الله انطلق الأخل الغماسي أبو أيوب العراقي تقبله الله نحو سرية تابعة لللواء 51 في الحشر العشائري المرتد في قرة أسديرة في الشرقاط واشتبك معهم بسلاحه الخفيف ثم فجر سثرته الناسفة بينهم ما أدى لتدمير آلية الرباعية الدفع وهلاك سبعة منهم وإصابة عشرة آخرين بينهم النائب السابق المرتد المدعو عدنان ذياب غنام الجبوري ولله الحمد والمنه وفي قرية جاركومان جنوب غرب مخمور تم بتوفيق الله وحده أيضا تفجير عبوة ناسفة على همر للشرطة الاتحادية المرتدة ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد من قبل ومن بعد أما في ديالى: العبوات الناسفة تفتك بالحشد العشائري وقوات سوات المرتدين في ديالا بتوفيق من الله تعالى فجرت إحدى سرايا التفخيخ في منطقة طيبيجة غرب العظيم عبوة ناسفة على آلية لميليشيا سوات الرافضية ما أدى لتدميرها وهلك اثنين من المرتدين وإصابة اثنين آخرين فيما دمرت أمس عربة أخرى بتفجير عبوة ناسفة في المنطقة ذاتها وفي منطقة الوقف هامت إحدى سرايا الإسناد باستهداف قرية الجيزان الرافضية بعدد من قذائف الهاون وكانت الإصابات محققة بفضل الله كما تم تفجير عبوتين ناسفتين على آلية للحشد العشائري المرتد ودورية الراجلة للجيش الرافضي المرتد في قرية الإصلاح بجلولا أمس ما أدى إلى تدمير الآلية وإصابة سبعة مرتدين بينهم ضابط ومختار القرية ولله الحمد والمنه ما زلنا في ولاة العراق في الأنبار استداف آلية عسكرية للجيش الرافضي المرتد بنيران جنود الخلافة في شارع النخيب غرب الرمادي ما أدى لإعطابها وهلاك خمسة عناصر بينهم ضابط برتبة نقيب ولله الحمد والمنه وأخيرا إلى كاركوك تفجير عبوةٍ ناسفةٍ على دوريةٍ راجلةٍ للشرطة الاتحادية المرتدة في قريةٍ زيرير شرق الحويجه ما أدى لإصابتهم بجروح ولله الفضل وحده وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عنوين أصدرت مؤسسة الفرقان كلمةً صوتيةً لمولانا أمير المؤمنين الشيخ المجاهد أبي بكرٍ الحسيني القرشي البغدادي حفظه الله بعنوان وبشر الصابرين هجوب انغماسي بالقرب من القصر الرئاسي في الناحية الأولى بكابل هلاك وجرح سبعة عشر مرتدا من الحشد العشائري المرتد بعملية انغماسية في الشرقاط العبوات الناسفة تفتك بالحشد العشائري وقوات سوات المرتدين في ديالى وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رايه احمد بها فوق الغم متوحدين نرص اجلاد الهدى نحو الأمام نسمو برايه احمد نعلو بها فوق الغم متوحدين نرص اجلاد الهدى نحو الأمام.